كلما عظمت النيه لله في ا ل أ ع م ا ل التي فيها ذكر الدنيا ذكر ا ل ش ا ر عليها ع ثواب الدنيا ف إ ن ه كلما عظمت ا ل ن ي ة ا ل خ ا ل ص ة كلما عظم أ ج ر ه وكلما نوى الدنيا مع ص ح ة اصل نيته قل أ ج ر ه يعني عن غيره هنا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله طبعا الحديث تفاصيل الكلام في ا ل ن ي ة ودخول ا ل ن ي ة في أ ن و ابواب ع في أ ك ث ي ر ة من العبادات هذا يطول عليه الكلام جدا وصنفت مصنفات في هذا وشروح ح الأحاديث ش ر كتب ا ل أ ح ا د ي ث اطالت في شرح هذا الحديث و إ ن م ا نذكر في شرحنا لهذه ا ل أ ر ب ع ي ن ن و و ي ة قواعد وتاصيلات متعلقه ة بشرح الحديث كما هي ا ل ع ا د ة في مثل هذه الشروح ا ل م خ ت ص ر ة لهذه الكتب ا ل م ه م ة قال فمن كانت هجرته ا ل ف ا ه هذه ت ف ص ي ل ي ة تفصيل لمثال من ا ل أ ع م ا ل التي تكون لله وتكون لغير الله تذكر مثالا ا ل ه ج ر ة قال من كانت هجرته لله الى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه ا ل ه ج ر ة معناها الترك هجر ة يعني ترك و ع ص ل ا ل ه ج ر ة ه ج ر ة إ ل ى الله جل وعلا و إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم ه ج ر ة إ ل ى الله جل وعلا ب ا ل إ خ ل ا ص وابتغاء ما عنده و ا ل ه ج ر ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذو ا ل ر غ ب ة فيما جاء به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن آ ث ا ر ذلك ا ل ه ج ر ة الخاصه هي التي هي ترك بلد ا ل س ر ك إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن كانت هجرته يعني من كان تركه ببلد الشرك الى بلد ا ل إ س ل ا م لله ورسوله إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله هذا فيه تكرير ل ل ج م ل ة من كانت ج ر ت ه الى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله والمتقرر في علوم ا ل ع ر ب ي ة أ ن الجمله اذا تكررت في ترتب الفعل والجزاء ف إ ن شرط الفعل يختلف عن شرط الجزاء فلهذا نقول فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله ن ي ة وقفت فهجرته إ ل ى الله ورسوله ثوابا و أ ج ر ا فما تعلق بالفعل النيه والقفز وما تعلق بالجواب ا ل أ ج ر والثواب وهذا فيه نوع من أ ن و ا ع ا ل ب ل ا غ ة وهو أ ن عمله جليل عظيم بحيث يستغنى لبيان جلالته وعظمه يستغنى عن ذكره ل أ ن ه من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إ ل ى ذكره فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله هذا تعظيم ورفع لهذا العمل وهو أ ن تكون ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله ورسوله ي ع ن ي مية و ق ف ت وتعظيم للثواب و ا ل أ ج ر بقول فهجرته إ ل ى الله ورسوله ثوابا واجرا يعني حدد عن ثوابه وعظم ذلك ثم بين الصنف الثاني فقال وقوله م امرأة مالا امرأة ن كانت لكي يكسب لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها لدنيا يصيبها حالة تاجر الذي هاجر يكسب مالا أو هاجر يكسب زوجة أو امرأة فهذا هجرته هجرته زوجة ليكسب إلى ما هاجر إليه في أو أو أو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن كانت هجرته لدنيا ه ذ ه ا ل ن ي ة ي ع ن ي ه ا ج ر العمل الظاهر يشارك فيه من هاجر إ ل ى الله ورسوله لكن نيته أ ن ه في هجرته يريد ا ل ت ج ا ر ة أ و يريد أ ن يتزوج ا م ر أ ة فنيته ف ا س د ة قال فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه يعني من حيث أ ن ه لا ثواب له فيها ولا أ ج ر وقد يكون عليه فيها وزر و ا ل ه ج ر ة هي ترك كما ذكرت لك ترك بلد ا ل س ر ك إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م أ و ترك بلد تظهر فيه ا ل ب د ع ة إ ل ى بلد لا تظهر فيه ا ل ب د ع ة و إ ن م ا تظهر فيه ا ل س ن ة أ و ق س م الثالث ترك بلد تظهر فيه الفواحش والمنكرات إ ل ى بلد تقل فيه أي ف و ا ح ش والمنكرات ظهورا وهذه كل و ا ح د ة منها لها أ ح ك ا م م ذ ك و ر ة في كتب الفقه بالتفصيل نعم حديث وعن عمر رضي الله عنه أ ي ض ا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه منا أ ح د حتى جلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ن د ركبتيه إ ل ى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م قال ا ل إ س ل ا م أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت إ ن استطعت إ ل ي ه سبيلا قال ا ل ص د ق فعجبنا له ي س أ ل ه ويصدقه قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال ص د ق قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل قال ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا قال أ ن ترد ا ل أ م ه ربتها و أ ن ترى الحفاه العراه ا ل ع ا ل ة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ثم, ثم انطلق ف ل ب س ت مليا ثم قال يا عمر أ ت د ر ي من السائل قلت الله ورسوله أ ع ل م قال هذا جبريل أ ت ا ك م يعلمكم دينكم رواه مسلم هذا الحديث أيضا حديث عظيم أيضا سماه بعض أ ه ل العلم أ م ا ل س ن ة س م ا هذا الحديث أ م ا ل س ن ة يعني كما في ا ل ق ر آ ن أ م ا ل ق ر آ ن فهذا الحديث أ م ا ل س ن ة ل أ ن جميع ا ل س ن ة تعود إ ل ى هذا الحديث ف إ ن الحديث فيه بيان ا ل ع ق ي د ة و ا ل ع ق ي د ة م ب ن ي ة على اركان ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة وفيه بيان ا ل ش ر ي ع ة وذلك بذكر أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة وفيه ذكر الغيبيات و ا ل أ م ا ر ا ت بل قبل ذلك فيه ذكر آ د ا ب السلوك و ا ل ع ب ا د ة وصلاح توجه القلب والوجه الى الله جل وعلا بذكر ا ل إ ح س ا ن وفيه ذكر ا ل س ا ع ة و أ ل امراتها وهذا نوع من ذكر ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة وبلالات ذلك فهذا الحديث يعود إ ل ي ه كل ا ل س ن ة كما أ ن قول الله جل وعلا في آ ي ة النحل إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و ا ي ث ا ء ذي ا ل ق ر ب ة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ط ا ئ ف ة من ي ف س ر السلف دخل في هذه ا ل آ ي ة جميع أ ح ك ا م الدين جميع الدين في هذه ا ل آ ي ة وجميع أ ص و ل ا ل ح د ي ث النبويه في هذا الحديث وهذا الحديث و م ع ر و ف بحديث جبريل وروايته على هذا الطول عن عمر رضي الله عنه وروي أ ي ض ا مقطعا ببعض الاختصار في الصحيحين ا ل حديث ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه وهذا الحديث فيه ذكر ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وفيه أ ن هذه ا ل ث ل ا ث ة هي الدين ل أ ن ه في آ خ ر ه ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ت ا م يعلمكم دينكم ف إ ذ ا الدين الذي هو ا ل إ س ل ا م منقسم إ ل ى ثلاث مراتب ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وهذا نخلص منه إ ل ى ق ا ع د ة م ه م ة وهي أ ن الاسم العام قد يندرج عنه قد يندرج قد فيه أنواع منها الاسم العام ل أ ن ا ل إ س ل ا م هو الدين فجمع هذه ا ل ث ل ا ث ة ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن ف ا ل إ س ل ا م منه ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م منه ا ل إ س ل ا م وهذا مهم في فهم الشريعه ة ب ع ا م ة ل أ ن من ا ل أ ل ف ا ظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاته يعني أ ح د ا ل أ ق س ا م هو اللفظ ذاته وله نظائر إ ذ ا وجد هذا فالاسم العام, فالاسم العام غير الاسم الخاص ولهذا نقول الاسم العام ل ل إ س ل ا م يشمل ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وليس هو الاسم الخاص إ ذ ا جاء مع ا ل إ ي م ا ن ومع ا ل إ ح س ا ن لهذا لم يلحظ هذا ا ل ع م ر ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم فجعلوا ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن واحدا ولم يفرقوا بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن حتى ع ذ ا بعضهم هذا القول لجمهور السلف وهذا ليس بالصحيح ف إ ن السلف فرقوا ما بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا كان هذا في مورد وهذا في مورد إ ذ ا كان ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن في مورد واحد واما إ ذ ا كان ا ل إ س ل ا م في مورد و ا ل إ ي م ا ن في مورد يعني هذا في سياق وهذا في سياق في حديث وهذا في حديث ف ا ل إ س ل ا م يشمل الدين جميعا و ا ل إ ي م ا ن يشمل الدين جميعا ف إ ذ ا هذا الحديث فيه بيان ا ل إ س ل ا م بمراتبه الثلاث اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ث و ا د ا ل س ع ر في هذا مدح لهذه ل ا ل ص ف ة و إ ح د ا ه م ا م ك ت س ب ة و ا ل أ خ ر ى ج ب ل ي ة أ م ا س د ة ث و ا د ا ل س ع ر فهذه ج ب ل ي ة لا تكتسب ولا يجوز أ ن يصبغ بالثواب لمن ليس بذي ث و ا د و أ م ا س د ة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه ا ل ص ف ة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض وكان يلبسها و ع م ر ب ت ك س ي ن الموتى فيها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ولا يرى عليه أ ث ر السفر يعني أ ن ه لا يعرفونه في ا ل م د ي ن ة واتى ك بهذه الصفه الجميله شده سواد الشعر ليس عليه يعني فيه اثر غبار او تراب وعاده المسافر ان يكون كذلك وايضا شديد بياض الثياب كانه خرج من بيته في نظافه اهله السعه فكيف يكون ذلك فاذا في قوله ولا يرى عليه اثر السفر اشعار بانه مستغرب أ ن يكون على هذه الصفه لهذا قال بعدها ولا يعرفه م ن أ ح د وقد جاء في بعض الروايات أ ن جبريل عليه السلام كان ربما أ ت ا ه م على ص و ر ة د ح ي ة الكلب ي أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ف ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب وهذا غير مراد هنا ل أ ن ه لا يتوافق مع قوله ولا يعرفه من أ ح د خلافا لمن قال غير ذلك وهذا فيه التعليم ف إ ن جبريل عليه السلام أ ت ى متعلما ومعلما متعلما من ج ه ة ا ل ه ي ئ ة والسؤال و ا ل ع د د ومعلما حيث س أ ل ب أ ج ل أ ن يستفيد ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم وتستفيد ا ل أ م ة من بعده قال ف أ س ن د ركبتيه إ ل ى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أ س ن د ركبتيه إ ل ى ركبتيه الضمير ا ل أ و ل يرجع إ ل ى جبريل والثاني إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه القرب من العالم القرب من المسؤول حتى يكون ابلغ في أ د ا ء السؤال بدون ر ع و ن ة ص و ت ولا اذى و أ ف ه م للجواب و وضع ك ف ي ه على فخذي هذه ه ق ي ل ف ي ه ا تفسيران و وضع ك ف ي ه يعني جبريل على فخذي, يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك ل أ ج ل أ ن تكون الضمائر ر ا ج ع ة على نحو ما رجعت عليه ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى ل أ ن توافق الرجوع أ و ل ى من تعارضه بلا قرينه وقال آ خ ر له وضع ك ث ي ه على فخذيه هذا على فخذي جبريل ايضا يعني وضع ك ث ي نفسه على فخذي نفسه وهذا أ د ب منه أ م ا م مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أ ن طالب العلم ينبغي له أ ن يكون مهيئا نفسه ومهيئا المسؤول ل ل إ ج ا ب ة على سؤاله في حسن ا ل ج ل س ة في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منه وهذا نوع من الادب مهم ف إ ن سؤال طالب العلم للعالم أ و سؤال المتعلم لطالب العلم له أ ث ر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب وذكر في اداب طلب العلم وفي الكلام عليه أ ن بعض العلماء من علماء السلف كانوا ينشطون لبعض س ل ا م ذ ت ه م فيعطونه وبعضهم لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاما او لا يكون مكتملا من كل جهاته وذلك راجع الى حسن ادب طالب العلم او المتعلم ف إ ن ه كلما كان المتعلم أ ك ث ر أ د ب ا في جلسته و أ ك ث ر أ د ب ا في لفظه وفي سؤاله كلما كان أ و ق ع في نفس ه المسؤول فيحرص ويتهيا نفسيا لجوابه ل أ ن ه من احترم احترم ومن أ ق ب ل أ ق ب ل عليه فهذا فيه ان ن ت ع د ب جميعا بهذا الادب فمثلا الحظ على بعض طلاب العلم أ و بعض المتعلمين أ ن ه إ ذ ا أ ت ى ي س أ ل العالم ي س أ ل ه ب ن د ي ة لا ي س أ ل ه على أ ن ه مستفيد فيجلس ج ل س ة العالم نفسه أ و يجلس ج ل س ة المستغني ويداه في وضع ليس في وضع أ د ب و ا ح د ة هنا و ا ل أ خ ر ى هناك وجسمها ايضا يعني في استرخاء تام ليس فيه الاستجماع ونحو ذلك مما يدل على أ ن ه غير م ت أ د ب مع العالم أ و مع طالب العلم الذي سيستفيد منه وهذه ا ل آ د ا ب لها أ ث ر على ن ف س ي ة العالم أ و المجيب ف إ ن ك تريد أ ن ت أ خ ذ منه العلم وكلما كنت أ ذ ل على الوجه الشرعي في أ خ ذ العلم كلما كان العالم أ ك ث ر إ ق ب ا ل ا عليه ولهذا تجد أ ن من بل أ ك ث ر اهل العلم لهم خواص هذا من خاصته هذه ا ل خ ص و ص ي ة ر ا ج ع ة إ ل ى إ ي ه ر ا ج ع ة إ ل ى أ ن هذا المتعلم كان م ت أ ذ ب ا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه مما جعل شيخه يأث... مما جعل شيخه يثق فيه ويقبل عليه العلم ويعطيه ق ب ل ل العلم ي ي ه ع و من العلم ما لا يعطيه غيره ويعطيه من تجاربه في ا ل ح ي ا ة وتجاربه مع العلم ومع العلماء وفي الامور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتعدد معه فهذه ن أ خ ذ ه ا من حديث جبريل عليه السلام هذا و ن أ خ ذ ه ا أ ي ض ا من ق ص ة الخبر مع موسى في س و ر ة الكهف وهي ح ر ي ة بالتامل في اداب طلب العلم قال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م هذا سؤال عن نوع من أ ن و ا ع الدين أ ل ا وهو ا ل إ س ل ا م المتعلق ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ف س أ ل عن ا ل إ س ل ا م ثم س أ ل عن ا ل إ ي م ا ن ثم س أ ل عن ا ل إ ح س ا ن إ ل ى آ خ ر ه فقال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م وفي قوله أ خ ب ر ن ي أ خ ب ر ن ي فيه د ل ا ل ة على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر يعني أ ن ه ينقل أ ي ض ا الخبر عن ا ل إ س ل ا م وهذا موافق لما هو متوافر في ا ل ش ر ي ع ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا هو مبلغ مبلغ للدين عن الله جل وعلا قال أ خ ب ر ن ي ان اجعل كلامك لي خبرا ف أ خ ب ر ن ي بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا مخبر عن ربه جل وعلا في ذلك كما جاء في بعض الاحاديث القدسيه قد قال عليه الصلاه والسلام فيما يخبر به عن ربه جل وعلا قال الاسلام ان تشهد أ ن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره هذه هذا التفسير للاسلام تفسير للاركان الخمسه المعروفه التي س ي أ ت ي إن شاء الله بعض بيانها في حديث ابن عمر الثالث الذي نشره غدا إ ن شاء الله فقال ا ل إ س ل ا م ان تشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وهذا ركن واحد وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت إ ن استطعت إ ل ي ه سبيلا فقال صدق ا ل إ س ل ا م هنا فسره النبي صلى الله صلى عليه وسلم ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ولم يجعل فيه ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ا ط ن ة أ و بعض ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ا ط ن ة ومعنى هذا أ ن ا ل إ س ل ا م استسلام ظاهر وهذا الاستسلام الظاهر يخبر عنه بالشهادتين و ب ا ق ا م ة ا ل أ ر ك ا ن ا ل ع م ل ي ة ا ل ا ر ب ع و ا ل ش ه ا د ة في نصفها لفظ فيه الاعتقاد والتحدث و ا ل إ خ ب ا ر الذي هو ا ل إ ع ل ا م وعلى هذا فسر السلف ك ل م ة شهداء فقوله جل وعلا شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم قائما بالقصد ش ه الله ما معنى هل الله يشهد بمعنى أ ي شيء يشهد بمعنى يعلم ويخبر فاذن ش ه ا د ة المسلم ب أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله لا تستقيم مع كتمانه هذه ا ل ش ه ا د ة فمن شهد ذلك بقلبه ولم يظهر هذه ا ل ش ه ا د ة دون عذر س ر ع ي ف إ ن ه لا ش ه ا د ة له بل لا بد في ا ل ش ه ا د ة من حيث اللفظ الذي دلت عليه ا ل ل غ ة و أ ي ض ا من حيث الدليل الشرعي لا بد فيها من ا ل إ ظ ه ا ر وهو الموافق لمعنى ا ل إ س ل ا م الذي هو ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ف إ ذ ا دخول الشهادتين في ا ل إ س ل ا م الذي هو ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة راجع إ ل ى معنى ا ل ش ه ا د ة وهو أ ن معنى ا ل ش ه ا د ة ا ل إ ظ ه ا ر يعني بعد الاعتقاد الاظهار و ا ل إ ع ل ا م و ا ل إ خ ب ا ر وهنا ي أ ت ي الاعتقاد اعتقاد ا ل س ه ا د ت ي ن يرجع إ ل ي ه ل أ ن ه في معنى س ه د يرجع إ ل ي ه اركان ا ل إ ي م ا ن جميعا ولهذا نقول ا ل إ س ل ا م هو ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ولا يصح الا بقدر مصحح له من ا ل إ ي م ا ن وهو ا ل إ ي م ا ن الواجب ب ا ل أ ر ك ا ن ا ل س ت ة ف ا ل إ ي م ا ن الواجب يعني أ ق ل قدر من ا ل إ ي م ا ن به يصبح المرء مسلما هذا مسمول في قوله أ ن تشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ن ا ل ش ه ا د ة معناها الاعتقاد والنطق والاخبار و ا ل إ ع ل ا م تشمل ث ل ا ث ة أمور تشمل ث ل ا ث ة ا ل أ م و ر هذه فالاعتقاد يرجع إ ل ي ه ا أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة فنخلص من هذا إ ل ى أ ن ا ل إ س ل ا م و إ ن قال أ ه ل العلم فيه إ ن المراد به هنا ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ف إ ن ه لا يصح ا ل إ س ل ا م إ ل ا بقدر من ا ل إ ي م ا ن مصحح له وهذا القدر من ا ل إ ي م ا ن دلنا على اشتراطه لفظ أ ن تشهد ل أ ن لفظ ا ل س ه ا د ة في ا ل ل غ ة والشرع متعلق ب ا ل ب ا ط ن والظاهر والاعتقاد في الشهادتين ب أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله هذا هو ا ل إ ي م ا ن بالله و ب أ ن م ح م د رسول الله يرجع إ ل ي ه ا ل إ ي م ا ن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أ خ ب ر به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة والكتب والرسل و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره ا ل إ ي م ا ن فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بالاعتقادات الباطنه وهذا الفرق بين المقامين ل أ ج ل ورودهما في حديث ا ل واحد فالاسلام إ ذ ا اقترن مع ا ل إ ي م ا ن رجع ا ل إ س ل ا م إ ل ى ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ومنها الشهاده ومنها الشهادتان ورجع ا ل إ ي م ا ن إ ل ى ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ا ط ن ة و إ ذ ا أ ف ر د ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه يراد به الدين كله وهو الذي منه قسم ا ل إ س ل ا م هذا و إ ذ ا أ ف ر د ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ه يراد به الدين كله بما فيه ا ل أ ع م ا ل ولهذا أ ج م ع السلف و ا ل آ ئ م ة على أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل واعتقاد وعلى أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل قول وعمل يعني قول وعمل واعتقاد يعني إ ذ ا أ ف ر د وهذا هو الذي عليه ع ا م ة أ ه ل العلم من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في أ ن ا ل إ س ل ا م غير ا ل إ ي م ا ن و أ ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا جاء مستقلا عن ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه يعنى به الدين كله يعنى به ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن و إ ذ ا أ ت ى ا ل إ س ل ا م في سياق مستقل عن ا ل إ ي م ا ن يعنى به الدين كله و أ ن ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن اذا اجتمع افترق من حيث فجعل ل ل ا ا إ س من للأعمال الظاهرة وجعل ل م ا ا إ ي ل ل اهل ع ت ت ق ا ا الباقية د من أ العلم من السلف أ ي ض ا من ر أ ى أ ن ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن واحد وهذا كما ذكرت لك غير صحيح ومنهم أ ي ض ا من ر أ ى أ ن ا ل إ س ل ا م والايمان إ ي م ن خ ت ل ل ل ف ا ا ا ن أن إ س و ل إ ي م ا يختلفان ولو تفرقا ايضا ولكن الصحيح أ ن ا ل إ س ل ا م إ ذ ا اجتمع مع ا ل إ ي م ا ن صار ا ل إ س ل ا م كما ذكرت لك ل ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل إ ي م ا ن للاعتقادات ا ل ب ا ط ل ة كما دل عليه حديث جبريل هذا نقول ا ل إ ي م ا ن عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يزيد وينقص مع أ ن ه متعلق بالاعتقادات و ا ل إ س ل ا م عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لا يطلقون ا ل ع ب ا ر ة ب أ ن ه يزيد وينقص مع أ ن ه متعلق بالعمل الظاهر فكيف يكون هذا في الإيمان روح الإشكال سنة يعلقون بالاعتقادات ا ل ب ا ط ن ة ويقولون يزيد وينقص و ا ل إ س ل ا م في ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ولا يقولون فيه انه يزيد وينقص والجواب عن هذا ا ل إ ش ك ا ل أ ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا أ ر ي د به ع ا م ة أ م و ر الدين كما جاء في حديث مثلا وفد عبد القريش حيث قال لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام امركم ب ا ل إ ي م ا ن بالله وحده أ ت د ر و ن ما ا ل إ ي م ا ن بالله وحده ثم ذكر أ م و ر ا ل إ ي م ا ن وقال و أ ن تؤدوا الخمس من ا ل م غ ن ب وهذا نوع من ا ل أ ع م ا ل ف إ ذ ا ا ل أ ع م ا ل باتفاق س السلف داخله ة يعني من آل السنة داخلة في مسمى ا ل إ ي م ا ن و إ ذ ا كان كذلك ف إ ذ ا قالوا ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص ف إ ن ه يرجع في هذه ا ل ز ي ا د ة إ ل ى الاعتقاد ويرجع إ ل ى ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة وهذا يعني أ ن ا ل إ س ل ا م يزيد وينقص ل أ ن ا ل إ ي م ا ن الذي يزيد وينقص إ ي م ا ن القلب و إ ي م ا ن الجوارح و إ ي م ا ن القلب اعتقاده و ق و ة إ ي م ا ن ه بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا الناس ليسوا فيه ث و ا ء بل يختلفون منهم من إ ي م ا ن ه كامثال الجبال ومنهم من هو أ ق ل من ذلك وهو يزيد بالطاعه ة التي هي من وينقص ت فكلما زادت زاد م العبد وكلما ن نقص إيمان ا ل ع بالمعصيه د وينقص إ ي ا ا ن ب ل م ة أيضا ويزيد ب ت ر المعصية بعض أ ه ل العلم أ ي ض ا يقول ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا يزيد وينقص على اعتبار أ ن ا ل إ س ل ا م هو ا ل إ ي م ا ن في دلالته على الاعتقاد والعمل أ و في دلالته على ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ف إ ن ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة أ ي ض ا تزيد يزيد معها ا ل إ س ل ا م ويزيد معها الايمان كيف يزيد معها ا ل إ س ل ا م ل أ ن ا ل إ س ل ا م استسلام ما ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك واهله ف ا ل إ س ل ا م فيه استسلام لله بالتوحيد وهذا داخل في الشهادتين او تدخل فيه الشهادتان وهذا اذا يزيد الناس فيه وينقص استسلامهم لله بالتوحيد مختلف يتفاوتون فيه والانقياد بالطاعه ايضا يتفاوتون فيه إ ذ ن من أ ط ل ق هذا القول فلا يغلط قد اطلقه مره ة الثانية الشيخ الإسلام ولكن القول المعتمد عند السلف ولكن عند ن أ الناس في أ ص ل ه سواء يعني في اعتقاد القلب و إ ن م ا يتفاوت الناس عندهم في ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة فتقيد السلف بلفظ ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص خلافا ل ل م ر ج ع ه الذين جعلوا ا ل ز ي ا د ة والنغصان في ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة دون اعتقاد القلب وعندهم اعتقاد القلب الناس فيه سواء كما يعبرون عنه بقولهم و أ ه ل ه في أ ص ل ه سواء فيعبرون عن ا ل إ ي م ا ن ب أ ن ه هو الذي يزيد وينقص دون ا ل إ س ل ا م لهذا فجؤخذ بتعبيرهم ولا تطلق ا ل ع ب ا ر ة ا ل أ خ ر ى ل أ ن ه ا غير م س ت ع م ل ة عندهم مع أ ن ه ا إ ن أ ط ل ق ت فهي ص ح ي ح ة إ ن احتج إ ل ي ه ا قال صدع في جوابه عن م س ا ل ة ا ل إ س ل ا م وهذا فيه ع ج ل أ ن ي س أ ل ويصدق وهذا فيه ل ف الانتباه انتباه ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى هذه المسائل كيف ي س أ ل ويصدق فالمتعلم إ ذ ا أ ت ى ب أ س ل و ب في ا ل س ؤ ا ل يلفت النظر ليستفيد ا ل ب ق ي ة مع علم المسؤول ف إ ن هذا حسن ليستفيد منه ا ل آ خ ر و ن ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أ ن هذا جبريل وتصديقه له دال ع ن هذا بوضوح ففي هذا ان, أن المتعلم ي أ ت ي للعالم بمعرفته بما ي س أ ل ل إ ف ا د ة غيره و أ ن هذا أ س ل و ب حسن من أ س ا ل ي ب التعليم الشرعيه قال, فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني ع ج ب ن له يسأله قال ويصدقه أ ف عن ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وسره هذه أربعة وقوله وكما ل ن البر ن آمن ب ل ل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ه وكما في قوله يا أيها الذين الذي الذي يكفر واليوم بعيدا وفي شيء يعني آمنوا آمنوا بالله والكتاب والكتاب بالله وملائكته الآخر ضلالا القدر جاء وعلا خلقناه العركان أنزل أن ورسوله رسوله وكتبه ورسله ضل قوله هذه نزل على قبل ظل جل كل وصول من ومن إن بقدر فقد هذه جاءت أ ي ض ا في ا ل ق ر آ ن وهذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل س ت ة هي التي عبر عنها ب أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن و ا ل خ م س ة التي قبلها ب أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ما معنى كونها أ ر ك ا ن ا نلحظ م س أ ل ة م ه م ة ينبغي لكم أ ن تنتبهوا لها أ ن لفظ أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ولفظ أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن لم يرد في شيء من النصوص لم يرد أ ن ل ل إ ي م ا ن أ ر ك ا ن ا ولا أ ن ل ل إ ي م ا ن أ ن ل ل إ س ل ا م أ ر ك ا ن ا و إ ن م ا عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا من عندهم و إ ذ ا كان كذلك فينبغي أ ن تفهم النصوص على ضوء هذا ا ل أ ص ل وهو أ ن التعبير عن هذه ب ا ل أ ر ك ا ن إ ن م ا هو فهم ل أ ه ل العلم في ان هذه هي ا ل أ ر ك ا ن وفهمهم صحيح بلا شك ل أ ن الركن هو ما تقوم عليه ماهيه الشيء فالشيء لا يتصور قيامه إ ل ا بوجود أ ر ك ا ن ه فمعنى ذلك أ ن ه إ ذ ا تخلف ركن من ا ل أ ر ك ا ن ما قام البنا ء ف إ ذ ا تخلف ا ل إ ي م ا ن بالقدر ما قام بناء ا ل إ ي م ا ن أ ص ل ا إ ذ ا تخلف ركن ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ما قام البناء ل أ ن الركن في التعريف الاصطلاحي هو ما تقوم عليه ماهيه الشيء ف إ ذ ا تخلف ركن لم يقم الشيء أ ص ل ا يعني لم يقم الشيء وجودا شرعيا ل أ ن قيامه مبني على تكامل أ ر ك ا ن وهذا يورد علينا إ ش ك ا ل ا وهو أ ن ه في ا ل إ س ل ا م قيل هذه هي أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة والعلماء لم يتفقوا على أ ن من ترك الحج والصيام جميعا من اركان الاسلام انه ليس بمسلم واتفقوا على انه من ترك ركنا من اركان الايمان فانه ليس بمؤمن اصلا وهذا يرجع إ ل ى ان اصطلاح الركن اصطلاح حادث فينبغي ان تفهم خاصه في مسائل الايمان والاسلام وتكسير ما يتعلق به وما يتعلق بها أ ن العلماء أ ت و ا بالفاظ ل ل إ ف ه ا م فهذه ا ل أ ل ف ا ظ التي ل ل إ ف ه ا م لا تحكم على النصوص و إ ن م ا النصوص التي تحكم على ما أ ت ى العلماء به من اصطلاحات يعني أ ن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص و أ ن نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات ف إ ذ ا صار الاصطلاح صحيحا ً من ا ل ج ه ة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي على الاصطلاح ففهمنا ذلك وهذا يتضح ببيان أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه لو تخلف بركان ن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م تخلف الحج مثلا والصيام ف إ ن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ما اتفقوا على أ ن من, من لم يات بالحج والصيام ف إ ن ه ليس بمسلم بل قالوا هو مسلم ل أ ن ه شهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وان م ح م د رسول الله و ل أ ن ه أ ق ا م ا ل ص ل ا ة مثلا واختلفوا فيما عدا ذلك من ا ل أ ر ك ا ن فيما إ ذ ا تركها يعني ولم ي أ ت ي بها دون ج ه د لها مع أ ن ه تخلف عنه ركن او أ ك ث ر وهذا يعني أ ن أ ن ه في فهم أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م نجعل هذه ا ل أ ر ك ا ن تختلف في تعريف الركن عن فهم أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن فنقول في أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م يكتفى في ا ل إ س ل ا م بوجود السعادتين والصلاه وفي غيرهما خلاف و أ م ا في أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن فمن تخلف فيه منه ركن من هذه ا ل أ ر ك ا ن ف إ ن ه ليس بمؤمن هذا من حيث ا ل ت ع ص ي ل ف إ ذ ا نقول يمكن أ ن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ولا يصح أ ن يسمى مؤمنا إ ن تخلف عنه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا تقرر هذا ف أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ف ت ة هذه فيها قدر واجب لا يصح إ س ل ا م بدونه قدر واجب على كل مكلف من لم ي أ ت به فليس بمؤمن وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أ و تبع لما يصله من ا ل د ر ي ل فما هو القدر ا ل م ز ه وهو الذي من لم ي أ ت به صار كافرا فهذا هناك قدر مجزي في ا ل إ ي م ا ن بالله قدر مجزي في ا ل إ ي م ا ن بالرسل قدر مجزي في ا ل إ ي م ا ن بالكتب قدر مجزي في ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر والقدر إ ل ى آ خ ر ه اما ا ل إ ي م ا ن بالله فهو ث ل ا ث ة أ ق س ا م إ ي م ا ن بالله ب أ ن ه واحد في ربوبيته و إ ي م ا ن بالله ب أ ن ه واحد في الوهيته يعني في استحقاقه ا ل ع ب ا د ة و إ ي م ا ن بالله يعني ب أ ن ه واحد في أ س م ا ئ ه وصفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القدر ا ل م ز ذ من ا ل أ و ل أ ن يعتقد أ ن الله جل جلاله هو رب هذا الوجود يعني أ ن ه هو الخالق له المدبر له المتصرف فيه خالق له مدبر له ومتصرف فيه كيف يشاء عن الربوبيه ب ا ل إ ل ه ي ة ب أ ن ه لا أ ح د يستحق ا ل ع ب ا د ة أ و شيء من أ ن و انواع ع العبادة لا شيئا أحد يستحق م أ ن العباده ة من الخلق بل الذي يستحق هو الله جل جلاله وحده والثالث أ ن يؤمن ب أ ن الله جل وعلا له ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات العلا دون ت ن ث ي ل لها بصفات المخلوقين ودون تعطيل له عن أ س م ا ئ ه وصفاته بالكليه أ و جحد لشيء من أ س م ا ئ ه وصفاته بعد وضوح ا ل ح ج ة فيها له هذا القدر ا ل م ز ئ من ا ل إ م ا م بالله الايمان بالملا... بالله وملائكته ا ل ا م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة القدر ا ل م ز ئ أ ن يؤمن ب أ ن الله جل وعلا له خلق من خلقه اسمهم ا ل م ل ا ئ ك ة عباد ي أ ت م ر و ن ب أ م ر الله جل وعلا مربوبون لا يستحقون شيئا و أ ن منهم وأن منهم من ه م من ي أ ت ي بالوحي ل ل أ ن ب ي ا ء هذا القدر هو الواجب ف إ ذ ا قال لا أ ن ا ما وجود ملائكه ما اشتحد فهذا ا ن ت ف ى عنه أ ص ل هذه ا ن ت ف ى عن هذا الركن وهو ا ل إ م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة لكن لو قال أ ن ا ما أ ع ل م ميكال هذا ف إ ن ه لا يقدح في إ ي م ا ن ه ب ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن ه يقول أ ن ا مؤمن بوجود هذا الخلق من خلق الله جل وعلا م ل ا ئ ك لكن ميكال ما اعرف هذا ميكال فيبلغ ب ا ل ح ج ة فيه في ايه ا ل ب ق ر ة من كان عدوا لله ا ل آ ي ة التي فيها ذكر ميكال ويبلغ بما جاء فيه فان علم أ ن ه ا آ ي ة ثم لم يؤمن كان جاحدا لهذا الركن من ا ل أ ر ك ا ن ف إ ن في قدر مجزئ وهو الذي يجب على كل أ ح د وقدر يتفاضل فيه الناس واجب أ ي ض ا مع العلم فكلما علم شيئا من ذلك وجب عليه ا ل إ ي م ا ن به الى آ خ ر ه وهذا واسع وكلما علم شيئا واجبا من ذلك زاد أ ج ر ه وثوابه و إ ي م ا ن ه ويقين ه لم تكتمل م ا د ة هذا الدرس بعد و ا ل ت ت م ة على الشريط التالي مع تحيات م ؤ س س ة ط ي ب ة ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي بالرياض